لا تجدون مجتمعاً راقياً، متألقاً، متكاتفاً، متآلفاً إلا كان لصفاء قلوب ذويه وحسن نواياهم قصب السبق لرقيه وتألُّقه فإن الأخلاق ألطفُ ما يغورُ في القلوب ويأخُذ بالألباب وإنه مهما بلغت الشعوب من التقدم المادي في العلم والصناعة والتجارة والحضارة، فإنها ستكون صفراً بلا أخلاق وعجلة تدور ولا تلوي على شيء، وإن كل مجتمع لم يزل على فطرته التي فطر الله الناس عليها من خلق كريم وسجايا فاضلة، فهو بخير ما لم يعترضه ما لم يعترضه ما يكدر صفوه وينغص هناءه. ويثلم لحمته ويفرق مجتمعه، وهو لم يزل بخير كذلك. ما لم يبلب المشوشين المهوشين سود القلوب حداد الألسن من جعلوا شعارهم القالة بين الناس من جعلوا شعارهم القالة بين الناس والانتظار بالتجيش والتحريش. نعم عباد الله التحريش. الذي ما دخل في مجتمع إلا فرّقه، ولا أسرة إلا مزّقها، ولا صحبة إلا قلبها عداوة وبغضاء. إنه التحريش الذي يغر الصدور، ويذكّن إرادة التنابز والتدابر والتصارع. التحريش الذي لا رابح فيه من جميع أطرافه. التحريش الذي تقتل به بيوت ورفاق. ورجالات ونساء التحريش الذي يضر ولا ينفع ويفتق ولا يرقع وينكأ ولا يضمد ويفسد ولا يصلح ويحزن ولا يفرح ويبكي ولا يضحك إنه التحريش عباد الله الذي هو إذكاء الخصام وإغراء العداوة والبغضاء بتأليب بعض النفوس على بعض التحريش كلمةٌ لا تحمل إلا معنى الشر فهي لا خير فيها إذ لم يحمد التحريش لا في شرع ولا عقل ولا فطرة فالتحريش شر كله وداء كله وسوء مغبة كله هو الشر من أي الدروب سلكته فأوله فأوله التشويش والهجر آخره هو الشر من أي الدروب سلكته فأوله التشويش والهجر آخره التحريش يرى عاكم الله مهنة شيطانية، ما تلبس بها أحد إلا أفسد أيما إفساد، وفرق أيما تفريق، وكان في الناس نفرة منه تقودهم إلى أن يسلكوا طريقا غير طريقه. يتقون كل مجلس يكون هو أحد حضوره، وان بلوا به في مجلس رغم عنهم فإنهم لا يترددون في التقاء محادثته. فإن هذا وأمثاله يعوذ منهم عقلاء الناس ولا شك كيف لا وهم يرون كثرة ضحاياه من الأزواج والأصحاب والجيران والشركاء والأقران المحرش عباد الله رجل سوء جعل الحسد رائدة في إفساد ما هو صالح وإمالة ما هو معتدل وإرباك ما هو مستقر هو وأمثاله جمرة في رماد المجتمع ونافخ كير بين المجموع قربه خسارة وبعده فوز المحرش كالجلاله تقتات على الأوساخ تقتات على الأوساخ والرجيع وهو كالشرر لا يقع على شيء إلا أحرقه قد بذل نفسه قد بذل نفسه ووقته وباع ذمته ودينه ليصبح جنديا من جنود إبليس المتطوعين لا تراه إلا حلافا مهينا همازا مشآا بنميم إن لم يقده الحسد قاده البغض وإن لم يكن ذلك قاده حب الشر للآخرين وكره الخير لهم لا يهنئ في يومه ما لم يكن له فيه صيد ثمين لا يهنئ في يومه ما لم يكن له فيه صيد ثمين يفرغ به كل ما بداخله من ضغينه وكره الخير للناس وإن زعم فأن الخير للمحرش له أو عليه فإن ذلكم طبع لئيم لا خير فيه البتة وإن بذل صاحبه ألف يمين على حسن نيته ولقد أحسن من قال إن الذين ترونهم خلانكم يشفي صداع رؤوسهم أن تُصرعوا قومٌ إذا دمس الظلام عليهم حدجوا قنافذ بالنميمة تمزعوا عباد الله إن لكم أن تتصوروا خطورة التحرش بين الناس من خلال تأمل من خلال تأمل يأس إبليس عليه لعائن الله من أن ينال بغيته في صرف الناس عن عبوديتهم لله إلى عبوديتهم له ليصب جامن تقامه في تحقيق التحريش بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم لقد أجلب إبليس بخيله ورجله ووعد ومنى وما وعد إلا غرورا فوقع في حبائله وشركه نفوس مريضة أبت إلا التدثر بالقبيح من الأخلاق أبت إلا التدثر بالقبيح من الأخلاق والانضمام تطوعا إلى جنود إبليس من الجن والإنس حتى جعلوا التحريش في نفوسهم عهدا بينهم وبينه وأقاموه على ثلاث أثافي هي الغيبة والنميمة والبهتان وأخذوا يستهدفون الغافلين الآمنين من عباد الله فأوقعوا بينهم عداوةً وبغضاء قلبوا بها الصديق عدوا وفرقوا بين المرء وزوجه وكفى بذلك إفكاً وظلما وزورا لقد حسم الإسلام سوءة التحريش فنهى عنه وذمه وجعله ضربا من ضروب الخيانة كما قال الله عن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما إنها ليست خيانة زنا أو فاحشة فكلا فما كان لأزواج الأنبياء الوقوع في ذلكم وإنما هي كما قال ابن عباس وعكريمة ومجاهد وغيرهم كانت خيانتهما أنهما كانتا على عورتيهما فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة أخبرت الجبابرة من قوم نوح به وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدًا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء ذلكم عباد الله هو التحريش وقد سماه الله خيانة والخيانة صفة نفاق عملية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن آية المنافق ومنها قوله وَإِذَا أَتُمِنَ خان رواه البخاري ومسلم وقد قال الله في كتابه عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزله أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت رواه مسلم لقد حرص الإسلام لقد حرص الإسلام كل الحرص على الاجتماع وحظ عليه كل الحظ ونهى عن كل وسيلة تسلم ذلكم أو تنقضه فنهى عن التحريش بين الرجل وزوجه والخادم وأهله وجعل من التاث بذلكم خارجا عن نهجه صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو داود في سننه أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده إنه لم يرى أضر على دين المرء ولا أذهب لإيمانه من قلبه ولا أفسد لمرؤته عند الناس من تدثره بآفة التحريش كيف لا ومن بلي بها كأنه يحلق دينه بيده رضا واختيارا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم, ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه أبو داود والترمذي. قال عطاء بن السائب قدمت إلى مكة فلقيني الشعبي فقال يا أبا زيد أطرفنا مما سمعت قلت سمعت عبد الرحم سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سابت يقول لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميم فعجبت منه. النميمة بسفك الدماء وأكل الربا، فقال الشعبي: لما تعجب من هذا؟ وهل تسفك الدماء وتركب العضاء؟ وهل تسفك الدماء وتركب العضائم إلا بالنميمة؟ لا إله إلا الله، ما أعظم سلامة الصدر؟ لا إله إلا الله، ما أعظم سلامة الصدر عباد الله؟ ولا إله إلا الله، ما أكرم ذا القلب النقي التقي؟ الذي لا غل فيه ولا حسد. إن رأى صديقين سره اجتماعهما، وإن رأى زوجين دعا لهما بالبركة، وأحب لغيره ما يحب لنفسه. ألا إن المقرر عباد الله أن النهي عن الأدنى نهي عن الأعلى من باب أولى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن التحريش بين البهائم، رواه أبو داود والترمذي. فإذا كان هذا في حيوان لا يعقل ولا تكليف عليه، فما بالكم بمن كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا؟ فحذار حذار عباد الله، فحذار حذار عباد الله من مفرق الجماعات، وهدم البيوت، ومشتت الأسر. والحاجز بين الصديق وصديقه والشريك وشريكه والرئيس ومرؤوسه فإن ذلك ويم الله نزغة الشيطان التي لا تحابي أحدا فإنها قد أوقعت فإنها قد أوقعت إخوة في عقوق والدهم وألقت أخ لهم في البئر واستبدلت عم أبيهم ببصره في قصة لخصها في قصة لخص سببها يوسف عليه السلام في قول الله عنه وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله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 أو أن يكون أحد وقوده أو سعاته أو الراضين عنه باللسان أو الجنان فإن الراضي كالفاعل فإن الراضي كالفاعل والكيس من فر منه فرار الصحيح من الأجرب ونآ بنفسه عن أن يحلق دينه أو يثلم مروءته إن التحريش لا يحق له أن ينتشر في قوم عما القول الحسن مجالسهم وأحاديثهم إذ بينهما من التضاد ما يجعلهما لا يجتمعان في بيئة واحدة، لأن الله جل وعلا يقول وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إنه لا يخلو مجتمع من هذه الآفة ولا يسلم منها ولا يكاد، غير أن المجتمعات عبر الزمن بين مقلين منها ومكثرين، والتحريش بذرة شر. لا تؤتي ثمرها إلا إذا أودعت أرضا خصبة تلائمها ولا أخصب لبذرة التحريش من أذن سماعة من أذن سماعة تتلقف كل ما يأتيها دون ترون أو تثبّت فما كل ما يعلم يقال وما كل ما يقال يصدق ولو لم يجد التحريش آذانا صاغية ولو لم يجد التحريش آذانا صاغية له لما فتك بالناس ففرق جماعتهم وحمل بعضهم على بعض في العداوة والبغضاء وقد صدق الله يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم وفيكم سمعون لهم ولو لم يأتي في ذلك ولو لم يأتي في ذلك من الذم إلا أنه صفة للأمة الغضبية لكفى كما قال الله عنهم سمعون للكذب أكالون للسحت فإن على المستمع أن يثق في القيل قبل التبصر بصحته، وأن لا يحكم عليه قبل إدراك حقيقته، فإن من الاغترار فإن من الاغترار تلقي الركبان، ومن الغفلة اعتماد القيل لأول وهله وقد قيل فلا تقنع بأول ما تراه، فأول طالع فجر كذوب، إنه لا سلامة للفرد والجماعة إلا أن يسد باب التحريش قبل أن يقع. أو أن يردموا نقبه بعد الوقوع أسوة بمن كان القرآن خلقة حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإنني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر رواه أحمد وابو داود والترمذي إن من يبلغ كما يسوءك فإنما هو كمن يبلغ إن من يبلغ كما يسوءك فإنما هو كمن يبغي لك السوء ذاته وقد قيل من جعل النمام عينًا هلك مبلغك الشر كباغيه لك وقد أتى رجل الوليد بن عبد الملك فقال لك عندي نصيحة فقال إن كانت لنا فأظهرها وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها قال جار لي جار لي عصى وفر من بعثه قال أما أنت فتخبر أنك جار سوء فتخبر أنك جار سوء فإن شئت أرسلنا معك فإن كنت صادقا أقصيناك فإن كنت صادقا أقصيناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت تاركناك قال بل تاركني يرحمك الله أيس الرجيم ولم يفز بعبادة فأغار نحو الخلق بالتجييش وأقام عرشا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 اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا حي يا قيوم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان، اللهم كل جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، يا حي يا قيوم، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.